الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المساله ل الحمد إن نحمده لله و ت ونستغفره ونستهديه ونتوب ع ونعوذ ي إليه ن ه ب ل ل أعمالنا إنه من الله فلا مضل ه إنه يهده من ومن من أنفسنا شرور سيئات ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته ولا في أ الوهيته ولا في ذاته ولا اسمائه وصفاته أ ح م د ه سبحانه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ومتتالي ل ا ئ ه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 من البدع موقفا حاسما فهذا أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي يجد أ ق و ا م في المسجد يذكرون الله نعم يذكرون الله لا يتكلمون عن الكره ولا عن الفنانين بالرغم أ ن مصر ا ل م ؤ م ن ة غناها فنانون فنانين كبار م ؤ ج ر ي ن ي ع ن ي تجيبون في ح ف ل ة يغنوا ا ل ب ا ط ل ت ق و لانه له مصر ا ل مؤمن يغني لك تدفع ل ب اي حاجه اي فرغ ا يغني لك لا يوجد م ش ك ل ة وكمان معاهم بيت و ف ا ك شعره انا مبسوط جدا ا لازم يكون ناس زيدين عشان الناس يوعوا بعد الفناء ما بيوعوا فنان ف ا ك شعره اسمهم نوكيدا أ ع ر ف أ ن ا ما ا د ح ف ظ أ س م ا ء ه بحفظ ناس الفضيل بن عياط هذا لا وكان فور شغلة ي و ا ح د ك د ه ب ر ض و غ ن ا ي بني ي سودان ك ت ي ر وما ل ا ل فضائيات و ع ن د ه قصص في الفجور وفي ا ل غ ر ا م ي ا ت وفي البنات ق ب ل كده ج ا ء ا ل سودان في بنات س و د ا ن ي ة مشهد مش... مش هلطون لما جابلو جابلو ج و ج ا ب ل م ج ا جابلو ج ا ب ل جابلو ج ا و ج ا ب ل جابلو ج ا ب ل ر ج ا ا ب ل و جابلو جابلو ا ب ل و ج ا ل و ج ا ل و جابلو جابلو ج ا ل ا ب ل و ج ا و ج ا ل و ج ا ب ل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 ب ي ق و ل و ا بطرح ي و ا برنامج دين ما ع ن د ه برنامج لا خطاب ولا برنامج ولا ن ز ا ه ة عشان يقولوا شويوعيين ن ز ي ه ي ن ف ش ي و ع ي ي ن نزيهم ي ن حراميه ممكن ي غ ش و ك ش و ي ة تقول و الله ش ي و ع ي نزيه أ ح س ن من مسلم ما نزيه ممكن ي غ ش و ك وما ن ز ي ه ي ن و ب ع د ي ص و ت لون الطلاب اتعرف برنامج ه شنو حفلات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 المبتدع خلوه كان فزوا ي بدع بدع وانت حبيته وملت إ ل ي ه بقلبك ينزع الله عز وجل ينزع الله عز الله وجل من قلبك نور ا ل إ س ل ا م ويحبط عملك قال ابن الجوزاء لئن يجاورني ا ل ق ر د ة والخنازير أ ح ب إ ل ي من أ ن يجاورني رجل من أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء ناس عنده موقف قاطع من البدع قال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 ويجدنا يجدونه ويجلسون معهم حصى و ع ل ى كل ح ل ق ة رجل يقول سبح الله ماذا ئ ة س ب ا ش ت م سبح الله يقول سبحان الله سبحان الله م ئ ة كبروا م ئ ة الله أ ك ب ر يكبر قال ابن مسعود وكان قد عميا ل أ ب ي موسى خذني إ ل ي ه م ف أ خ ذ ه إ ل ي ه م ودخل عليهم في المسجد فقال لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انيته لم تكسر وثيابه لم تبلى الهدوم الخلاها لسا م ش ت ر ط ة إ م ا أ ن ك م فتحتم باب ب د ع ة و ض ل ا ل ة ظ ل م ة أ و ف ق ت م محمدا وصحبه علما أ ن ا غايتم بفهمين شايف ما في ح ا ج ة ش و ا ما الناس لعملوا ا غلط لانبذوا لا زول لا شاكل وزول ناس قاعدين في الجامع واحد بيقولون بالحصحص سبحوا قاعدين يسبحوا لا قالوا غنوا لا قالوا ارقصوا يعني ا ب ن سعود لو جشف ا ل مصر المؤمنه دي يقول شنو د ه بس ساكن قالوا سبحوا ا ز و ل ساكن قاعد و ا ج ا م ع ب أ د ب و كده يسبح م ئ ة و يعمل م ئ ة قالوا يا أ ب ا عبد الرحمن ما عرضنا إ ل ا خيرا قال كم من مريد للخير لم يبلغه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 أ ل ك ن نحن ل يكن محمد كلام فيه الله ا شنو كلام فيه ا س يجروا ب على ا ل س ن ة ا ل آ ن في السودان في تيار متنامي يقول ا ل ق ر آ ن فقط لا نريد س ن ة أ ن ا ا ل ق ر آ ن بحترم ا جدا و ا ل س ن ة ب ا ح ت ر م ة جدا لكن القصايد ما ب ا ح ت ر م ة جدا بفتشها ا ل س ن ة بفتشها اي س ن ة فقراصه ي ولا ب ع ي ل ه لكن أ ي قصيد بعيده ل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 وماذا يفعل هؤلاء ن ص ر المؤمن ب أ ه ل الله هل لأحد أ ن يؤمن أحد ل إ ل ا ف ق ر ي ش إ ل ى ف ي ه م رحلة ا ل ش ت ا ء و ا ل ص ي ف ف ل ي ع ب د و ا رب ه ذ ا ا ل ب ي ت ا ل ذ ي أ ط ع م ه م م ن ا و ع و ي م ن ه م م ن خ و ف الله يكون الله م ن الله ي الله الله ي ك الله ي الله ي ك الله ي ك و ا ل كويس ا م تسمعه ل ك والله غير ا ل م ح د ر تسمع ه كلام ي ذا نفسه بدر يقول انا ل س م ع في ناس والله لو ق ل ت ل ه م ص ر المؤمن ة ي ف ي ه ا ن و ما فهم ا بس ا ل ن غ م جميل واللحن سمح من دمجمال ي ن ع أ ل ح ا ن لو ق ل تلافيا ه شنو الكامد ل صحيح حق و ل ا ب ا ط ل لا يعرفه م ص ر المؤمن ة ب أ ه ل ا ل ل ه إ ن كل نفس لما عليها حافظ ا ل حافظ ربنا ا ل أ ن ب ي ا ء قولوا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 بس أ ن ا مشكلتي انو الناس ما بيدققوا ان ا ل ق ص ي د ة س م ح ة اللحن جميل و خ ا ص ة مع الفنانه ا ل ق ي ا ف ة ق ي ا ف ة د ي ل ت ا ن ي ب ع د ه مو ناكس ز ا ت ه والله ناس يستمعوا بها استماع قال شنو بيتكلم عن م ج م و ع ة من ا ل أ ش ي ا ء قال ا ل ف ق ه ا ن ا ل س ب ع ة الفقهه ا ل س ب ع ة أ ق ط ا ب ن ا ا ل أ ر ب ع ة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 ذيل المثبتين ا ل أ ر ض والله م ا ب ث ب ت و ا أ ق س م ت برب ما يعمل في الكون د ذ ر ة كل ا ل أ م ر بيد الله أ و ت ا د ا ل أ ر ض في الجبل ا ل أ ر ب ع ة زينب ادعوك قاشنو دعوتي بزينب عمدتي زينب عمدته ادعوك بهن اصلاح ذريتي دعا الله بالنسوان ديل إ ن شاء الله يكون الصالحات ما عندنا م ش ك ل ة إ ن شاء الله يكون الصالحات ما في م ش ك ل ة قال لهم بيهن أ ص ل ح ذريتي يا أ خ ي الله بلاهم ب ص ل ح ذريتك أ ن ا غيته يا الله بس أ ن ت ما داير زول بس أ ن ت براك تصليح ح ذريتي ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها ق ا ل ل ه ب ه ن اصلح ذريتي أ د ع و ك يا الله ب ج م ي ع ي ب ا د الله ي ا خ ل ا ماذا ي ش غ ل د ك ك ل ه الله ك ا ن د ع ي ت بدرجه ب ر و ط ا ن ة بين ج ل ي ز ي م ت ع ب ا ن ش ق ي ا ن في ب ط ل حوت رفعت الله بديك يا أ خ ي م ا د ا ه اد ع و ك يا الله ب ج م ي ع ي ب ا د الله تشد تشد ليه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 ولكن هذا كان يجب ان يكون هناك م ا جاءتوا ح ا ج ة على حق بس كمجد ح ا ج ة كان م هناك حاجه كان م هناك ح ا ج ة ما عملوا فيه ح ا ج ة على حق ي ع م ل و ا شنو داري عملوا شنو كذا يقول ستانف ن و بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض بغض ب ت ض ب غ ع بغض بغض بغض بغض بغض بغض ب غ بغض ب غ ل بغض بغض بغض ب غ ل بغض ب غ ل بغض بغض بغض بغض ب غ لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله قال ل و الله مولانا ذ ا يعني كلام ده مقنع لا ك ن ك ما جاتوا حاجه معناه كلام ده حق جن شنو ياخي يا أ داري عمري شنو يعني ج و ن ي بعربيه مظلله سوغولين للبيت يعني يطبحوني ولا كيف برضو يقبضون ناس ا ل أ م ن هرك شنو ذ ك ل م شنو لا حد يوم اللي يعرف راي بعتقدوا عقائد زيدي يا ناس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 ف إ ن صلاتك م ت ب ل غ و ن ي حيث كنت م لا تجعلو ا قبري ع ي دا لا ت ت خ ذ و ا قبري ع ي دا تجمعو ا في القبور الان آ ن ل ا س ا ل م ب س و ط ي ن بالقبور اتعففف في د ك ن ا كل ن و مشاهدو مزارات أ ن ت ق د و ا هذه ا ل ق ض ي ة من خ م س ة أ و ج ه عشان نكون دقيقين الوجه الاول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 استعمال الموسيقى و إ د خ ا ل الموسيقى في مديح ا ص ح ا ت يقول المديح ما ع ب ا د ة يكون ريحونه ل يقول ع ب ا د ة نقول العبادات ت و ق ف ي ة لا نعبد الله إ ل ا بنص صريح ما في نص ثالثا أ ن ق ذ ا ل ق ص ي د ة من حيث المال الذي أ ن ف ق فيها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 والله ب ل ق ط و ه ب ه والله ب ل ن م و ب ه ع ش ر ة الاف ع ش ر ة الاف عشان نمشو والله كنا محتاجين لها الخمسمائه الف ض و ا ل ا ر ض ي بدل ما تدو ع ل فلان و ف ل ا ن ة الغنو ب ا ل د ق ي ق ة م ق ا و ل ة الفنانين دل قاولون ب ا ل د ق ي ق ة ا ل د ق ي ق ة بكذا بعدك هي ت ق ر ي ب ا ي عشرين د ق ي ق ة أ ي فنان بياخد في العشرين د ق ي ق ة دي مبلغ من المال كنا محتاجين لهذا المال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 إ ل ا بفيديو كليب يخمك العمق ب أ ي ح ا ج ة ت ا ن ي ة ياخذ ا ل م ل س ل ا ت المصريه شغال اربع وعشرين س ا ع ة في السودان ث غ ا ف ي ة كيف تانيه عبثرين ث غ ا ف ي ة كيف ق د ر كيف يعني اشد ل ذلك وشو قدر ده والله اذا أ ر ى في هذا ف ا ئ د ة وارى ان هذا من العبث من العبث الذي لا ف ا ئ د ة منه أ ق و ل هذا ص ر ا ح ة ولا أ ب ا ل ي هذا من العبث الذي لا يفيد أ م ت ن ا لا مردوده على قيمنا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 أ ق و ل هذا الفيديو كليب يعمق للمشاهد والقباب و ا ل أ ض ر ح ة والمزارات التي تخالف الكتاب ة وتخالف ا ل س ن ة الم ي أ ت ي عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م وصالحيهم مساجد لم ياخذ قبور صالحيهم فقط قال قبور انبيائهم, أنبيائهم قمم ا ل ب ش ر ي ة قمم البشريه وكمال الخلق أ ل م يقل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما أ خ ر ج ه مسلم من حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نجلس على القبر و أ ن نكتب عليه و أ ن يجصص أ ن يوضع فيه ج س أ ل م ينهن ام سلم عن البناء عن القبور أ ل م ي أ ت ي في البخاري من ح د ي ث أ ب ي هياجي من ح د ي ث علي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدت ق ب ر ا م ش ر ف ا إ ل ا سويتر ولا تمثالا إ ل ا تمستر ولا ص و ر ة إ ل الى طهتر الم ي أ ت ي هذا النهي عن نبينا المعظم و إ م ا من المكرم وقد و ت ن ا ا ل م ب ج ر ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى الله عليه وسلم أ ل ميني ه عن البناء لا هات ل شوف الفيديو كليب انتا بس ما ش و ف ه لكن إ ذ ا شفتوا بتلقوا ص و ر ة ق ب ة ك ب ي ر ة كدا الناس ت ح د ه م يقولك ل ا ل ق ب ة تراث سوداني ت ر ا ث س و ن ز ت ر ا ث س ن و ياخي أ أ ن ت مسلم قبل الكو سوداني أ ن ت مسلم أ ر س ل الله قال مافي تقول فيتا قبات هذا غير ما يفعل بها والله إ خ و ا ن ن ا مرات أ ن ا بتهم نفسي أ ق و ل أ ن ا زول يعني بهول ا ل أ م و ر ليه انا بعظم ا ل أ م و ر كدا بخاف جدا من الانفراط ا ل أ م ن ي في السودان في الخرطوم خائف جدا قبل يومين في الشارع هنا شاكلوا نصارى قاعدين في بيت مؤجلين بيت في نص ا ل ح ل ة ك ت ل و ا بعضهم قتلوا زول في ن ص ا ر ع الضرب هنا في الضرب ي ج ا ء لما نخاف يقولك ل أ ن ت م خوافين مهولين احنا خايفين على نفسنا احنا خايفين على الناس أ خ ا ف من الانفراط ا ل أ م ن ي أ خ ا ف من الشرك الشرك بالله خ الناس ف منه ا ما خ ا ف ي ن ك أ ن ما في شرك تمشي حمد النيل الان أطلع من دي. أركب, لو عربي. اركب عربيتك ت م ش ي حمد النيل حتلقى الاختلاط والبنات والمرجع والطبول والمزامير والقباب و ا ل أ ض ر ح ة والسجود قبر لما نتكلم يقولك ل يا مولانا أ اطمئن القبور و ا ل أ ض ر ح ة د ه ا ق و ل ن ا لانك ن ب ر ك ا لكن ا لولا ل زود براكا لا ت ق د و ا في حجر عمر ه د ا ب ر ا لوانه ل يقول لهاجر ا ل أ س و د إ ن ي أ ع ل م أ ن ك ح ج ر ل ا ت ن فولا ع ت ض ر ولولا أ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ب ل و ك لما قبلك توحيدت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 حجار وين ماذا تنفع هذه ا ل أ ح ج ا ر أ ع و د ن ا إ ل ى ا ل و ث ن ي ة ا ل أ و ل ى اللهم لا تجعل ق ب ر وثنا يعبد القبر ممكن يكون وثن القبر ممكن يكون وثن اللهم لا تجعل ق ب ر وثنا يعبد قطع ش ج ر ة الرضوان ق ا ل ل ا يا امير المؤمنين ما ل ك هو ا ل ش ج ر ة قال أ خ ش ى أ ن ي أ ت ي من بعدنا أ ق و ا م فيعبدونها من دون الله صدد والله لو كان ا ل ش ج ر ة في ا ل آ ن السودانيين بالذات الماري مشي بوصي أ خ و في المطار ص ف ق ة من ش ج ر ة الرضوان ي ق و ل له ما تنسى للسكري والضغط والصداع و ا ل ر ط و ب ة وكان يتكاتلو ا فيها كاتل لو قلت لولا ه يقول لك ش ج ر ة الله جابه في ا ل ق ر آ ن يا منكرين منكرين منكرين شنو يقولك يا منكرين, منكرين شنو لا مكثرين الكتاب ولا مكثرين السنه ولا ا ل ص ح ا ب ة ممكثرين للبدع والخرافات يقول لك يا ممكرين لقد رضي يجب لك دليل كمان يقول لك لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره هل رايك الشجره دي اجات القران ومن خطر قطع الم يقل مسلمه الفتح اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قال و الذي نفسي ب ي د ه لقد قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها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 أ ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى ب أ ق و ا م من, من امتي غرا محجلين من آ ث ا ر الوضوء والشوء فوق نور غر ومحل الوضوء كله فوق نور يؤتون إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم ا ل ق ي ا م ة فتزودهم ا ل م ل ا ئ ك ة ب ص ي ا ط في الصحيحين يدقون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 اللهم أ ر ن ا الحق حقا نرزقنا اتباعه اللهم ارنا الحق حقا و ر ز ق ن ا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا و ر ز ق ن ا ا ت ن ا ب ه وارنا الباطل باطلا وارزقنا ا ت ن ا ب ه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم